لا لا لا لا لا تشتري من حاولوا يخسرونك لا تخسر اللي فكر بيوم شريك ما فيها أجمل من صديق يصونك لا فيها أقسى من قريب يعادي Thank mm -hmm.